مالي ما ما يا ناس مالي رب العباد I Ya narazumadi e duaka الخليانه اسمالي اجسامنا انحل يا ناس المال يعقول اسمل يا ناس المال رسول الرمان يا ناس المال قلبي روحي يا ناس المال يا صلاتي كوز يا ناس المال لا مزا بسكر يا ناس المال ام شذا يا ناس المال خل المصفر say hey, me